سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.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 بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إنهم أولي وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَكَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ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 بصيرا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 وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بَلْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّتَمْ يَسْلَا هَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعتم مذموما مخذولة وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاً وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما, أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقلهما أوفيا ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما وخفظهما جناح دل من الرحم وقرّب رحمهما وقرّب رحمهما وقرّب رحمهما كما ربي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 يديرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا وان ما تعرضا عنه مبتغى رحمه ابتغوا رحمه من ربك ترجوها قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ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 خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشه انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن